الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة هذه المادة ولاعون الزاي شورا وفسنا واتيا عمل انه من يهدي الله فلا مضل له وما يؤمن فلن تجد له ولياً مرشداً وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك لا شريف لا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيره وخبيله السلام الله سبحانه وتعالى فإن إليسا إلى كافة الناس مشيرة ونذيرة ودعياً إلى الله بإذنه المنيره وبعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو بين هذه الاشياء محمد بن صلى الله عليه وسلم الشرك مختاتها وكل مختص به دين لهذا العالم بدا وكل بدات الطوائف يا كل من حاضر هنا وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قد سائل لماذا جويل هذا العنوان عنوان للمحاضره و بالنسبه سنتكلموا في هذه المحاضره مختصلا هذا اليوم لا من ال يضبط على اجري انت يا اولاد بتتابعوا المنظر طبعا المساله الصوره اننا نلقى ضروره على الشيخ الجرعي فاعتبره شايخ ولا ذكر الكثير من الاقوال التي تحتاج الى نقب عنها لمناقشتها من خلال القران الكريم وتفسير النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذلك هذا الشعر كما ذكر ما سلم في الحديث عايز في سؤال بتاعني سيدنا محمد قال الشعر منزله الكلام ما كان منه حسن فهو حسن وما كان منه قبيح فهو قبيح اذا هذا الحديث انا ذكرت فيه الشاري الى قلبي الى غير حسن والى شره قبيح فما كان حسن فهو حسن وما كان قبيح ينبغي ان يقال عنه قبيح ويياك ان تغلط وي لا للفرعي مقبول قبيح وعلى الجامعة قد قال وقال فإذا وجد في الشعر ما هو قبيح ينبغي أن أنه قال أنه قبيح وأنه يخشب عن ذي في صاحبه لا بب وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعرض لأخوان قراء ومجب الله إيمان أعلم الله أنه دور الزفال أخذره أنه أتلم أن البيتين كانوا يتكلم عن شيئاً أعلم الله أنه لا يجب أن أقوم بإذن أن أرسل محاكم ودأكم هذا كلام أول شيء يكون فيه نظر الحديث أرسل محاكم ودأكم ولو تبد ما كان مانعاً من أن يتتلم في موقع بالحفظ وشاهد أنه أنه أتلم تكلم, <تكلم> في في كشف كلامه بغطي بشعبا لا حد البره لانهم كما قال الاقوان لا تموت الموجه حاليا فكون الاقوان لا تموت بدون شنو بموجه اذهب فعندنا النبي صلى الله عليه وسلم انك تبيض وجنتكم فيقول وعلى الآن نعمل نستدل بحديثهم نستدل بحديث يبيه صلى الله عليه وسلم ونستدل بأقوال الصحابة ونستدل بأقوال التابعين ونستدل بأقوال التابعين التابعين يعني المدائب كمان وشاعين نافل وهم قد ماتل لكن بقيت أقوالهم النفعة ما بعيدة وجلبها الأحياء <تصفيق> على قبق قوم النبي صلى الله عليه و رسلم من حديثة من عهير المعروف وعلى الله عليه و رسلم قال جماعت ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث من صفقة جارية أو إذن صالح يدعو له أو علم ينتقر به إذا هو مات لكنه ما رات الكلام الذي قال بقي الكلام ولذلك قد يوضع الكلام كلام المئين قد ينتفع منه هو قد يمضرر منه وهذا الكلام اسمه يوضع يوضع الكلام الطيب اسمه كذلك يظهر الكلام الذي هو ليس بطيب ولذلك إذا أعتدد أن الإمام محمد الحمد قال هذا بإثنان الصعيب إذا أعتدد أنه قال أعضب يعني كلمه قالها الشيخ نبيل شيخ نبيل نبيل قبل يعني بعد النبي عليه الصلاه والسلام اول مره قال علي نبيل الشيخ الا ان كل شيخنا الله بس ده جزء الاول من الوصف اللي بعث لهم لعله كلام فاهم كل شيماء ما, ما قصبه وجه بعد رجل اوجه في قال ولا هو باطل ليس فيما يتبادلون اجابه نيه سيئه وما قصد به والله وحده انا يقين قال ولكنته كذب وظن كذب او ادعى لله او سمى بوكذب فكان سبب في كذب الاسلامي يعني سببه الكذب سب تقول له لو مكذب هو المتكلم الزاعم بالمالك فكلمه وقال له قال ما هذا ولكنه قد كذب ذا يعني الفظ الأنفع، الفكريه الطريقه ان ان يقال كما كما الفظ يعني كل ولكنه في هذه الالهيه يعني يعني الى مره مره ما كان جميل ممكن ان قسم ما كان جميل اصله او عشوائي الكلام لا يوجد الكلمات الشرعيه وكل شيء هو الكلام في الالفاظ لو عندنا الفظ ولكن لو تكتب فقال وكله نعيم لا محاله دائم وان نعيم الجنه دائم يعني شوف الثاني من الدرس يختلف فيه مع الحقيقه ويقدم تعلم اجمالي الصحابه كانوا كده ولا كشف عن, عن قوله وفعل الخطا اذا اذا عرفت هذا غدا مقدمه للحديث يعني يا استاذ ايمازه قلنا له عن ابو عيشان و وقال شعرا وفيه كثير من الاكاذيب من الاكاذيب وفي دين الشرك والضلال الذي ضل عن طريق الخطا لا يعلم عدده من الا الله يقول هوابعا جوم ترج وتحدى كل ما يختلف مال أي واحد فروفيسير فإنتا دكتور شيخ بتاع طريقة عاطق ثاني هل من حاول تعمل مع هذا غلبات يا ولي كتب نحن نقل إنتا أي دهاية التفل أقراء مسلم اتحادي المقواطن حذب الشيوعي بتعلم البلدات كله إنتا نواتي إنتا طائم كله في الدهاية نحن نجي نحن نعمل وإذا ما نحصل على مجلب فأي عمي وإذا ما نحصل على مجلب منه وإذا <ويسابه> ما نحصل على مجلب منهج المنهج السلفي هذا مجلب منهجه يخشبه بردوع شديد عن جث المتلعبين والمغرين يعني لو عام الجنقات إن منذين يوجدون على سبيل الله تقوم على عذابه الشريط وإذا كان جميل جاد عجرم الشديد خاص لأنه ممن لأمة فأجال الشيخ وأنه فرقصية واحد من هؤلاء الناس بل هو واحد, أن واحد من كبار التقليديين واحد المساله الثانيه اللي ما جاء باسم محمد لان اشتهر لما امام علي الجاري اشتهر بها وهو يقول انه اشتهر بعلل الخطيبه ولامعقتن الكثيرين في خلق الله يعني بقدر ابدا ابو نواس وتوحيها اللاذيهيه ومجالس الذخ العصر اما يحلل لجماعه الاغوال الاثنين الجالين 10 مرات يس ان 생각을ني بالوضع مؤكدا الكلام ده اللي كان درك بايدي اتفاقنا الاولى خلاو بالرحام اي واحد مظليع لانه القضيه دي في قضيه المرعب في مليون داعي عن ما قاله الفرع الجماعه الاغوال الاثنين وايلين الطلبه اللي بيدعوا انه ال30 الجامو الثالث وهم طبعا اللي انا بس يتاري تنتا اولتين كبلد انا جاليا هنا لو لو طبعا انا بقى داخل كده انت متار خياك عط طبعا دباكو مشهور باللانه جل طلب اذا في وضع ايدك هو مجروح كده دول مش مجروح ده يشتغل والله عطوك يا مرتك عارف مشوار اللي كان موجوده تبان كلامك هل كل حل رجعت على الامين عند الطالب الطلاب الذين اكثروا الحاضر في تناول لي لعنوان هذا المحاضره هذه المحاضره وقفت مع دكتور مصر محمد هذه القطيبه طبعا الاغبرى الاولى التي يرون ان لقب عندها فيها جمع بين عده اباصيل ثلاثه جمع بين ثلاثه من ال المخالفات يعني قولتها متأثى المناثم المناثم ويذكر الشيخ في الكليفزيون بني أخلق يعني ماذا قال مثل المؤمن واحد طبعا لما جمي الكليفزيون سأل واحد مسكين يعني مزعين مين اسمه طيب مين يعني فأنا دارتني أقول الشيخ ها انت محارب حاجة بتاع الدكتور محمد بيكون طالب اديها بالقران انا اكاكندي حقا انا بفهم كلامه بلغه الجال اكاكندي حقا وضع يعني بطبعتي ما بحب العمليات ولا بقدر بحب العمليات من القلمه بما لهدف العمليه بتدي لها غايه انت بتجيني يقولوا في دورات بنعملها بايجوا له هيك طريقه جاهز تحكم ولا بيجرم والزبائل كذلك احسن لهم من العملية والضيفورات بعد كل من النهاية لدي عائلة كده المسكين الوليين كان مستعمل أكاد يعظوه بطبيع سيمة بحذب العملية وبعدها يعني مودة وسد بهؤلاء هؤلاء الناس بتاع المسكين للمؤامة الوليين ودكتور قبر الليل بعد كان العملية مكتورة بقال لي خلاص اما الكريش ده الليل الحطوه بغري. ده هو ده كله هو ده كله في حطوه الرفع وروج وروج وروج وروج ثاني حنوه في حطوه ده كله هو ده كله ده حطوه انت تعالى بالكلام ده اكتر خالص والله سبحان بعد ذلك الرجل على الوضوض عادي جدا يعني شمال كله و رجوانينا ستسرى المؤمنة بكها عادي جدا أسأل الأصطفاء يكون في طريق المحنين عادي جدا يكون قرروا لك عمليات حقوة وبالصق الأخير يقول لك فالضايبة لك أنا عندي, عندي أحد من قاربين والمعارفة مجموعة يكون قرروا لهم عمليات حقوة بعد ذلك يجلوا لهم يتكالون لأنه أنه ما تعملوا لك مرغة عادي ينتبه لعنى بانتها الواقية غرام بخير عجال تبعد بالله هو الشيخ بالله ما قلتها مرغة طوالي تبعد بالله عادي تبعد بالله ما اي رجل مكر الشيخ مكادم يختلع عليه حاله مكادم الجماعة للي ومنوعه وفيله شغلانة سبارة فات وانا مرغتو على, على هذه الاكاذيب في السبعينات القصة الكاملة وجهة فرحة السبعينات بلوك تلك الدعوة تلبية ما اشترا وكان بحر ويظن ان اتفق والله العظيم بما بما تحمل لا لله لما رضت عليه قناه التبشيرات وانا اعمل في عقد الدعوه من طويل كانت الحياه انه دار الى بس وغرف العمليه وسم الاطوال دي ادى قال البدو شوف وليد خوريا اذا طبعا أنا أعلم أن هذا دليل عن أن البدوين يغفر وليه من أولياء الله طبعا لذلك لكن هناك دليل وقال أصدر المؤمن بأن لا يعني أولي أول مضبوب تقديم دليل من الجماعة الرسيلة والجينون لما قاله الفرحة هذه القظيمة إلم البدو الولي من أولياء الله قبلي يتوتر به يتغذره حتى يعني له شيء الحبهر قال لنا أعلم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 يشمل النسب الانتداب والسلطنه لانه ولي وبيرد خروج اللغه الصحابه هو الطبيب ولي ابو المحافظ والباشا فان ولي علي بن طالب ولي انت ما عليه شيء ذو النبي صلى الله عليه وسلم ده عندهم جهرو دي عندهم جهرو اولي كل من ولاه الشامي انه قال عنه ابن عشان ده ولي مش اللغه الولايه والصلاه بعد ان دخل ان بعد تعلم الى الفريق العالي فهو هو الوجه الشريعه كامله بعده فاطمه تعلم لا يذم بولايه زيد او عمرو تبقى المساله مبنيه على الظلم فمن وافق واجره الاجماع والسنه يظل على الحق لكن ما بي دليل وشائع قول تعالى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن تزكى ده الدليل على طب لهذه الدرجه الدليل انه طبعا لو جبت الماتش جبت في الدكتوري. نفسك نصدق ولا لا يعني ده معنى ده ولا نفسك او فسكم يعني انت او احد من البشر ما تقول ده رجل ممكن تقول اغود ان تقولان هذا لا تقولها ده بشخص كمان بشخص اذا وافق ريوه الكتاب بيقول وسوره المريم الان بيستعد على ده طب دليل هيقابل الدرجات جاء في المبادئ من من حديث عمر فلو صعد المنبر عمر بن الخطاب يراود عنه كان يقول ان تعالوا تعالوا اخوكم شمال بيت اولي اول ذكر اليوم 5 ذي القعده وتاسع ذي المولى برغم الصحابه قاموا يجادلوا ويسائلون لكن اصبر ولاه هو صعد المنبر فاجا فاجا وقال ايها الناس ان انتم كانواخذون بالوحي على عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طلبوا على عندما نرى أبدا أن نقول كأمي بيون جمرين ولو رسالة فعالة وكذا وإذن الوحية تنقطع منه في رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحية تنقطع الكاب ولينا صلى الله عليه وسلم على وجه التحديد المطاعة الوحية تنقطع فمن أوصر لنا الحيوة الزالة يفوره مجلد وصر للخير قال أمنا أمنا وقوضتك ياه معنام الضغر الخير وان كانت سيرته سيئه يحاسبه الله عليه يعني قد الكل هو فعلا الله يعلمنا احنا ان تسيء لا لا بعد في ملفات الجهاد من خلاص اا انتقل ابن البنطقه انت وهو ممكن يمكن انت البحر بتحكي له من اهل المواسير وال والموت الفاجئ والتشتريته هو ينتا ان له شيء ما يا بني انت طبعا وما نصرنا كما لم نهمله والله طيب من افضل الاعمال لم نعمله ولم نصدقه وان زعما ان فترته يوم حد لانيه السيئه لا تجعله العمل صالح لوذت في صاق الباطل فمن البدوي لما اقول ولي يعني عاد البدوي لما لمشعره قال احكي واحد فكره طويله ما بدا وقع قال و اظلم شيخي العارف بالله محمد الشناوي توفي الله عنه كنت عارف الشناوي ده وربي الله عنه اعيان بيتي من الاجيال بدو ده من الاجيال ديو البدر بدو وربي الله وكان اتخذ علي العهد عملته حسنا اقولها مع وحدي. في القفص جاء وجه يدين البدوي قبل عليه عندي عنده ياخد معجون مع واحد البدو. كان آه كان آه في جاء القفص بتاع البدوي بعدين قال وسلم لي اليه بيديه قال تعالوا نعمل عهد في القفص بتاع البدوي وبعدين قال له وانا اعيشه من غيره ها البدوي جاء قال نقول ها وبعدين قال قال وسلم لي اليه بيديه فخرجت يد الشريفه لدبري وقالت عليه لانك هتتعامل الدوله الرياضيه انا بقول ان لازم نتعاون جيت ده صديقي كده ساعتين ابتدى والله احصل في كده اسبوع لا لو انت تعامل معايا لا تحيد في نفسك وبعد ما كنا بنتكلم اهو قال فخرجت يد الشريفه لدبري وقالت عليه وقال سيدي اخوك خرج عليك وجعلهم اختبارا فاوى قدرهم نقول ما دول اه يا شنو لا طب خليه فكره من وراءه قال قال وهو يقول قلنا ده انت غراني شو بقي مراديد واحد وغم المعرض نعم نعم لانه نعم. نعم. نعم. نعم اني رايته بمصر مره التمارين لا تقول انت جاي الفل اصلك اصلك ولا وين المدرب اللي قال باذن الله بمصر قال وبعدين قال وقال له احد اتجاة في العالم ويقول له قال هو البدء زوجة بطبع نعلم بغضة الوليوبية تبسكت بغضة الولي ونعلم بغضاء انت متفع والله لا هذا البدء وده عقيدة صوبية إنهم مهمة ده ده ده عقيدة قرعي عقيدة صوبية عقيدة هم إن الولي ممكنه مم. ويقول ذلك الحكيدة ويجعلت هذا والله عاد جدا انا خد الفكره يعني كان في شعب موجود تقريبا شكايات الله تزاوليه قال واحد بيني اللي بيعرض الشيخ عبد المحمود والدين الضيع مرض جوع و زع بيقول موي موي موي موي و هو ده ايوه هو اللي بيصرف العاده بنشيكه مني مجيئاً، أنا أتدافت قال ليك مرد مويا بويا لو قال ليك مرد، هذا ما أجب على إيدي لنجيب سلامي نحكي مع الولوجة بويا أجيناً، أنا ما شهوية بويا هو ما شهوية بويا، أنا، الجزيرة كلها مويا ما شهو عالجزيرة لو حفظت كده، كم بدل؟ تقول ليك، بالغرض ضايف، ما شهوية ما شهوية بويا بويا بويا، رددت على هذا أنا رددت على الجنوب على هذا الباطل في حطمس الجمهة أم منذ الخبر في جماعة بتاع الجمالات ووصلوا للجماعة في الأولى كل مفتر وجاءت أنا طبعا حتى اليوم الثالث وهي أنا مختبر من جرياتي جريات حكاية لأن هناك لأ واحد من أحباد الـ الـ من أحباد من أحباد وقالت الظهرة الكرامة للسيدي الوستان عبدالله الدائم والله وقالينا نبع فيه. وهذه الكرامة حدية وكلوها كثيرون وقد انكر بعضنا ها قال قال قال انا لا استنكرا دهو فقد حدث قبل تداوش لكمان ما كنت عارف انا كانت قصه جديده فقد حدث قبل تداوش في قريه صغيره جدا لا حتى الامير الاستاذ فجر الاستاذ عامر لا حتى الامير الاستاذ انحرر ان ان خرجت جروف و قال فأنكر باب الناس لأنه قد أخارك له وإنته قال فقال مسلوك نجد جدنا قال ببتم قالت له أبي لقد أنكر باب الناس هذه الكرامة قال له إحنا مبيب إنك كرام واحد فأش يعني لها كرامة كرامة كرامة كرامة كرامة لأنه لأنه لها كبتح سنة مبيب يتكلمون لها لأنه لها لأنه لغاية كان صاحب ده ولا ده عبد المحمود بن فاخرج الشيخ اريدله وقعد معه قرء القراءه لمده بضعه اسبوع ورعب الناس جميعا المكرين قال جو يا ابو وكبر كده طبعا طبعا كان حتى جاهل القلبه على سبب معروف كرامتك معروف كرامتك تعال تدخل اجله تعمل زي ما هو يا الله في بالله عليك, علي عليك. عليك في مين اللي بيقول لك الكلام ده لا لا كده ولا لا طلع يدك وخذ له وراح في مكانه يا صالح كله كل اللي حاصل بالضبط لكن تصمد ايدك وتفلق اراع حروف وانجات شو بالمره عمرك ما خسر لك يا صالح يا بني ولا تخمانه كله كده صح شو بتعمل فجاء ولد تحتها يهودا يهودا يهودا طلع ايده طلع ايده لا ده وضجيلاً قال لها الجنسة الكبريكية في الظلطة ويجيبه في اللحظة الوقيئة ده قليل دين دين كوان وضعت المدين ده هذا الساخن يعني دي جيد وضعتها في الشعب الساخن لو تجريه وخيداً وهناك صغير وليك يأبرونه بستجرد بحديه وخيداً دولاً ماذا تتعالي ماذا تبعونه حطوا يقولونه يا أخي القرآن لديه ألم يهور كما حسنا قبله من القرون عندهم يليل؟ لا يجيبهم منه جيبه ثاني قال وقد اجتمعوا مره انا وراقي ابو العباس الحديث عن الله وهو من اوليائه توجهت قلت له معارض وحاولت والله استلموا وراءه من وراء قلت له يا اخي الحمد لله بعد السنه بعدين كان اجتماع مثل المحروسه من اولياء فقال فقال الله عز وجل يقول لي فين غريس انا بيت وادي غريس بيت غريس فين قلت كان وكان معه عشر عقب فضلوا لوقت قصير وعكدا فعكدا فقلت له من اي البلاد حمد انت موال قال من الهند فقلت له وضع عجبك في مصر انت واني من الهند انت جاء وكذل توي شاهدت الله بجدات سبيحة لك لا قال حضروا من اعضبون السجدية حضر المدل هذا جاء من الهند قلت انا جاء من الهند جاء البولد دعمين احمل اصدروا الولد وكذلوا المرحي قال لا كان لا فقرن يوم الثلاثاء وده قريب ان يجيو يوم الثلاثاء permisna ان سيد المختلين ليس الخميس طب حام ح نزول رسول الخميس ما دخل جو الاحمد والظار وقف المدينه عليه علي ورب لكن ممكن يوم معرض بعدين قال له بيت الخميس ذهب الى الى بغداد الشهر القادم ولكن هو عند سبيح من الفدوه رضي الله عنه بطاقه فتعجبنا من ذلك فقال الدنيا كلها خطوه الى الياء قال انا لفيت في نفسي من الانسان قد الاثنين كنتبيه الموضوع ده ما اتلوا بعدين قلت لي ليلى كان وجودي اقود وقدر كنت علمني يعني انت يرضى عليك كنت اسمع عليها الخطوه ويقولوا فاطمه ولا ده يخرب يقولوا ويذاق عليه فلو يوم في العمره لا تذلوا راسي ارفعوا لي جبلو لي يروا كمان سلمنا بالواحد مسكين غشاو اللي بيحاولوا بيسوق بالكامل في جميل صبغ سعادهه واشعل تمام الكلام يقولوا ما علينا بالعمره الى ما له ما يجيبوا وعود كاذبه دباران ذلكم سماكم قال قال ااا تقون دوله العرب في ايد احمد المدني وعند في بلاد الهند قال يا بالعجب الطير الصغار في الهند لا يحرقون الا ببركه, ببركة في ايد احمد المدني ده في الهند بعكم يا اخي السيده عبد الله الغري يربنا نعمل في بلاد وهلك كان تحسبيه من المدني لانه بياما وراء الصحراء الكبير ودائره الجبال يحونا مولده وقال الشيخ الشيخ محمد بن ناوي ان جبل انكره حضوره مولده واحد يقول عنه طب لا لا وقت الضهر بتاع الاسد او مضروبه فيه اكيد مضروبه واحده ولما بيخ قال لو ما يشوف قال انكر استفان نور دي قال قال فتنبره فصدر صدر بنو الايمان فلم يروا له شعر يعني ان الانسان اولئك كثير الباطر الى جبشك وشير المبايل ها ده ممكن يشيل منك الايمان يعني انت مؤمن عايز ايه طلب عليك الوالد يخليك بدون ايمان كافر فضل انت سلمت الايمان قال صدره سلم يا في قلت مو ده كان مالك الايمان مالك لان كان انكر انكر, أنكر ميلاد مولي مولي احنا بنقول يعني يتعاملوا يعني قالوا مولي ما يعني انت انكر البشير عشان كده انا الجماهير جت على تصنيفات ده لا بيبيعوا خاله في زود ممكن كده يتلموك لا الطلبه شي روطار في الاستاد جاء الطلبه بيبيع احمد البدوي كمان لانه انكر مولده فاستغاث في بيه بعتا كان قال قال متغاظ اني ضحك و بالله علي رجع نام فطر اشترف عليه الا تعول قال لو كانت تذكر نقول انا جالك اليماس لو برو جاي لله والله فطرت عليه ثوابا قال له الله ليه الثواب انت كفرت لانك اكثرت قول بتاعي لا واثق انك بتجيب ماس والله ثاني والمعروبة اللي أعطى بسر الغبيل يمقلب القلوب تبقل قلوبنا بشير من الكريمه وشاء الله وإن شيء منه كاما تجعل الله وإعلمه أنه ضاعي قوله بين المبيه وقلبه بأنه إليه شوق تحشرون ذا شاء له ووجعوا له لا مهدان قال له ما تنكر علينا أنت قلت أول تنكر علينا الشباب يعني لما بنت قوله بساعدة ما جايت تنكر علينا قال تنكر عليكم مستوامة الفجال وإن كتاء وكان مسكي بحاله هو يا سيدي انتوا ده لا مش عارف فكر عليهم بالخطاب قاتل ده قالوا كانوا بيعملوا البدله ذلك وقع في الطوارق ده انت يعني عارف فلان مش عارف كانه طبعا بيقول ان ده بتتلطبوا الجدول ده وانا رايك شريف مسجل من المولى ان لا واحد بيتكلم عن الطوارق واحد بيتكلم مع شيخ واحد البذيء قلت له.. قلت له أنت هناك اختلاف جاء بتعييان هذا لم يجب تفسير شئوه فأنا لا نحن مصطفيا فوق لما الوحد ذكي هنا انتنا في الحرار تخلي ألف وداخل يا نور أتدام رغم أجوم بتاع لقيت الأمم الكبير على كل حال دم الفجري نمش لجدام لمبهوك المتكلمة القرأي عنوان الثاني عشان نحاول نشوف الباطن متأخذ قال وَأَبِ الْأَبَاتِ الْمُرْسِي أَبِ الْأَبَاتِ الْمُرْسِي ذاكِر لله وَأَبَاتَ الْمُرْسِي بعدين يرأيون صبحة صلى الله عليه وسلم هذا يقول أنه مُرْسي ولي بالأولياء المُرْحِش قال الله ولي في نفسه نشوف صبحة صلى الله عليه وسلم هنا طيب العباد والعباده الكبرى طيب هنتكلم عن المرت هذا من قال في دي اللحمه اللي مره قراتك قلت كان من اكابر العربين ده كلام ذلك قال وكان الله تعالى عنه يقول وليرضى مع الله كولد اللؤلؤ في جمعيا وبعد ذلك قال وكان الله يقول ان لداء اعاده عبادا محق افعاله في اعماله واعضامه في اوصافه وذاته لذاته ودي عن الخصوفيه بتاع الشهور الاهذول اتفق الكلام والعقيدة ده والعقيده مخوطه من الطلبه ده ابو عبده هيبوظي برده ذكروا في تعليل كلامهم يعني اتكلموا هم الساده خلب جلاله زي ما بيقول خلبوكي لا تنتهي وبي ابو عبده القرشي او لا ابو عبده القرشي ودي عشان كده العقيده بتاعتهم بتاع الشهور دول تعتبر حاجه لا فيهم يأمن أفضل من يمنع من افى وانا افى افى يامن انا هو وهو انا فاذا افى فهو افى افى في الاخر نحن روحان احنا بدنا حلنا انا بدي احكي معك بالعافيه بتاع المول اللي ده معروف لك في الكلام يا ابو مليتي ما انا كنت في واحد ثاني اللي هو ده يعني قال بيد السوق وبيد سوقه الحايل ذو بحب الله وشو رحمه تسوي بالاول فشو شعراوي ماذا قال شعراوي في الدسوق في الصفحه رقم 67 128 يقول كلام اا شعراوي في اجازه الدسوق اللي توصل للبريد طبعا طبعا حكم دي طبعا كانت في الاول دين الرتابه منذ الليل اه مين طبعا الاثنين هي طالعه طيب هو بيتكلم عن سجه المسند انسوبي قال وكان الله وعنه يتكلم بالعجب والكريان والضلك والاحترام والذوق وسائل لغاة الصيور والوحدة تتكلم مع أصير أي سوره لا والجبرك وقل الان كله يتكلم مع أصير بعدها إذا ذكروا أولا قال ذكرانه إذن كم أصير الله مثل الجمال موسى بن عقوب ما جاءت سائل مدرون جماعة جاءت لهم قالوا والين يمكن يتكلم مع أصيره والله فعلا في الفردات وفتطت عن أصيرات المهول يتكلم مثل الجمال موسى بن عقوب قال والين أو جاهلا قالوا من كلاماتي أنه يقولنا عند الشيخ قال ليه موسى بدي أعفوك موسى بدي أعفوك؟ أنا لا أعرف أنه يقولون أقفو فيها لا أعرف قالوا إنا عند الشيخ موسى فجاء الطيورة فتكتك الزوم فتكتك الزوم ما زي هذا؟ يعني جاء طوال فتكتك الزوم قال فتكتك الزوم فدلوا لها كذا؟ فتكتك معه دولني قلنا بذلك يا رب children, не х à все! Зах Adobe то як Taqaaa Av consonantDoц�採на на ет oven При left станів на ек Караб сих звірки хвилен та обидки 15 ej fix обжира в б wrapі 16えっ Юр een мужч同 Deep Yang umярося брак адам winds behavior д Park من الله كذلك كيف رفع له اليوم ها لكن تكفوف تعرف اني تعشق بدون طير على العليا وفارخ وش اه وندم يا بابا كم اكثرت تكفوفه وغداني تعنيت بسبب سبب ها ده برج اليوم الى الجو ماشي تتكلم تتكلم عن سور لا تفتح واحد السور اديك يقعد واكذب رب الله عنه ظهر كده عارف الخيالات اتل قرئ لجوستن في الصيده بتاعك يا بجسوي لجاهر قالته قالوا كذبوا رب الله عنه لا باعه موريزي ده كانت الاجابه ضمنوا ده, ده بجسوي قال قال بعد السلام واينه حب الوقت وما صني خلى من الحب والحج ولا يطالبني شوا ولا عليه لظى ولا جوى من مضى ولا مطمد قبضة ولا نجة رصة ولا فقط رصة ولا قطم قبضة ولا عصو حضة ولا شنك تيري ولا ثمت ترصة ولا عدف فجاء ولا كلاب قضة ولا مجع رصة ولا شنك جوه ولا, ولا حمش خير ولا حق أصوص فوق فنك لا حولة فنك ولا عدف فنك ولا عدف فنك جميل فنك ولا قطريب ولا قطريب ولا حق من رجل ولا قطاريب ولا شبوش قريش ولا ركاج غوش ولا سولان الغوش ولا كتبا تنطور القربوش ولا مكت عمرتوش ولا انقدام أفال جنتات عنكات ولا بادات ولا جهدات ولا أمس من الحيون وما لا قبح غير إلا له النوات جنتا انت مرحباً حاجة؟ جنتا ولي وما لا تنجدون انت بل محسن للسوقي يومك تكلام من يرسال قد تكون ولي حتى اي حفل يجب عليها الاسوقي وشاكوره ليش حيال كلامنا بتعمل ليش حيال كلام بلسا كمان قتب يوم الثاني للسوق الثاني دا اذا مين دا الاسوق الاسوق الثاني ومن اسوقنا الهي يتقوم بها قال ومفه كذب رضي الله عنه تناول إلى مسوه الله وارسله مع بعض الحجاج ليه رسالة من مين من اسوقي الى مين يرسل رسول عن طريق فجاء كان كلامه على امير حجه البحريه ذي المعنى ذي المراكز ارقى العقل كريم الخلق سلس الحق و الوقت و الانسان الفانتق الوجب مع المنقول الربع قطعه النفر اي لوح النماط لي لوح النماط تساء مع الربع فدياني في الربع فدياني في يدي ان ساق و ترمون عوذ بالله من كل حاجات امه فقده familie امي شواق الاخوه والمطير وقرناس الاطفال وميت الزعيم الكردويا وكده ايوليه ان حدود حدود والحدود خمس حدود هتبقي يا بس اقول ان ما حاليح يا جورج ناقصه فوق كمان هكلم بعديها لو إن شاء الله أنجدنا حليقات رسمانية ناثولية لا تهنية طابلية أرضي رسول كبير كبير تانور نور وجيل مفرع علم تلعين تلعين هملك تلعين تلعين لهير رعبون قيداء قيم قرائل مجليات تحت عليها علي قضم النمط والنمط والبرم الجفب فلا الحنم خذنا الزليل مهبقي الحنم إن فاء فاء الله دي بقى حاجه ده كلام مالي اسمه تسوق بقول وكل أبطيل قصادة بوعد تذهب إلى الأبطيل وإلى البدع وإلى الثلاث وكل من يريد أن يخدمنا يجينا منا إذا لم ترون تقول بذلك بكور بوعد أذكر هذه التجاهزة كنت تتعذف هنا فعليك الكلام تعملنا من أبوك تتعوصنا فالكلام الكثير والمدبر ما يستفيد انتبهوا الكلام هذه المرة الثانية يستفيد وأنا لم أتعرف من الأشخاص أعيشونه على الصلاة ما بيقدر يجي وكان لو كلمه وان ختمها